ولئن ان اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه رفع عن بيشت خطاب الجلقي غمبري خطك صلى الله عليه وسلم بيشت اي محمد هكذا بوجهي فلو هر نشانك هبر هر دليلك هبت. تبيني ببرچوفكي بووان نشانوان بيداي دليل السرج دليل السرهنده كو فرضه بسرمان بارخو مسجد الحرام فندي دليل تبو بيني هندي نشانة بوبيني ما تبعو قبلتك وبرشتناك دفق قبل نائن أو قبل خد تعالى بريت وما أنت بتابع قبلتهم تجيك الدفق بلا النات خاتوا أو الدفق بلا تنائن عينا وصى تجيك الدفق بلا النات بلد به بيب وما بعضهم بتابع قبلت بعض أو جيك بريخ نادنا قبل إيكو. نجي الديف قبل فلاتن و نفلا الديف قبل جيوتن و جهه الشاربي ديف هواي وانات ديف جوله حتى دو جهي رازي كي فلا دو فلاي رازيكي جهي دعي جزبت هل اقي قبل اقوال بريوم داري كودرس بريوم داري كودرس بريوم داري بريوم داري كودرس بريوم بريوم ولئن اتبعت اهواءه يعني اي محمد حكرتوه الديف جيول جهيوبتشي الديف جيول فلابتي من بعد ما جاءك من العلم بشتي تعالى افزانينها برسك دايتا بشتي تعالى نشتا داي جهي معاندا معاندن ديف قبلتنائن ولو دليل جبزان حكرتوه بكايا تبزفري قبلوان بشتي تظاني او قبله خود تعالى باري تدايه او قبله او او, أو ابراهيم باري خود دائه هاكر تهوكا يا انكا انديك توي اذا هاكر تهوكرا تو الديف بالالوان شوي تدشكي بي لمن الظالمين بشوان كسابي او الظالم التعداكر